أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سيم والقرآن الحكيم إنك لمن الموسنين على صراط مستقيم تنزل العزيز الرحيم وقال قول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أولالا فهي إلى الأذبان فهم مطمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يوصنون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن في الموتى ونكر ما قدم وآثارهم وكل شيء أخصيناه في إمام مبين أطرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون. وصلنا إليه نحني فكذبوهما فعزلنا الثالث فعزلنا الثالثين فقالوا إننا إليكم مرسلون قال ما أنتم إلا بشام لئلا مبتاته لَنَوْجُمَنَكُمْ وَلَيَمَسَنَّكُمْ مِنَ عَذَابٍ أَلِيمٍ لئلا مبتاته لَنَوْجُمَنَكُمْ وَلَيَمَسَنَّكُمْ مِنَ عَذَابٍ أَلِيمٌ قَالُوا طَائِفُونَ مَعَكُمْ أَئِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلَأْتُنَّ قَوْمٌ مُسْلِفُونَ وجاء من أخص المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعوذ الذي فطرني وإليه توجعون أهدخذ منه فَاسْمَعُوا إِلَّا دُخُولُ الجَنَّةِ قَالَ يَا لِيتَ قَمِي أَعْلَمُ بِمَا وَفَعَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُقْرِمينَ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَبْلِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنُدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُزْلِمِينَ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءَهُم عَذَابٌ قَالُوا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَوْمَ يُرْجَعُونَ وَإِن كُلٌّ مَّاذِعُونَ لَدَنَا وَمَوْعِدُهُمْ وَآيَةٌ لَّهُمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْلَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُومِ لِيَأْكُنُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا كله هايت لهم الليل نسله منه النهار فإذاهن نرمون والشمس تجري مستقر لها ذلك تفضي العزيز العليم والقمر قد دنها منازل قد تعادك العرجون القديم للشمس ينبل لها أن تدرك القمر على الليل سر النهار بَحْرٌ وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ وَإِن نَّشَأْ نغرقهم, نُغْرِقْهُمْ فَلا صَرِيخَ لَهُمْ وَلا هُمْ يُنقَذُونَ وَإِن نَّشَأْ نُعْرِضْهُمْ فَلا صَرِيخَ لَهُمْ وَلا هُمْ يُنقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً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 يقول الذين آمنوا أنطعم من لو يشاء وهو أطعمه إن أنتم إلا في غلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما يؤمنون إلا صيحتا واحدة تأخذهم وهم يفصدون فلا يستطيعون توصية متكيون هم وأزواجهم هم وأزواجهم هم وأزواجهم في ظلال على الأراك متكيون هم وأزواجهم في ظلال على الأراك متكيون لهم فيها فاكهة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 يصلوها اليوم مما كنتم تكفرون اليوم نخدم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعنهم فاستبقوا الصراط فأمنا يبصرون ولو نشاء لطمسنا على أعنهم فاستبقوا الصراط فأمنا يبصرون I 119. الذي جعل لكم من الشجر الأفر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء